ولقد كنتم تمنون الموت من قبر ان تلقوا فقد رايتمه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول وانا محمد الا رسول قد خلت من وَبَنِيهِمْ مات فَإِنَّ تَأْوِقَتِنَا قلبتم على أَعْقَابِكُمْ ومن يَقْلِبْ عَلَى عقبيه فلن يضر اللَّهَ شَيْئًا, يضر الله شيئا وسيجزي الله عَلَى اللَّهَ